هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أن أزل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أن العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسها حسرتها على ما فرعت يا حسرة على ما فردت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو اللهم أهدني من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لك رعا لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلا قد جاء بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مذوّل للمتكبرين ويُنجِّلَهُ الذين التَّقَوْا ويُنجِّلَهُ الذين التَّقَوْا ويُنجِّلَهُ الذين التَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ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 هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون